الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فاتك يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وَمَا عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهِي لِمَ وَمَا واندخل الصور بسيطة في السماوات ومن في الأرض إلا أن شاء وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ فَتَلَقَّى الْكَلِمَ بِالْيَمِينِ وَأَنْذَرَهُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ وَأَوْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وتحت أهوابها وطال لهم خزنتها وطال لهم خزنتها لم يأتكم وصد منكم يتلون عليكم آيات يدخلوا أطواب جهنم خالدين فيها فبالسبف والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى Oh قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ